أمولات قرآنية نبحر فيها مع فضيلة الشيخ الدكتور العلام يوسف القرضاوي وهو يتأمل ويشرح مجموعة من الآيات من بعض سور القرآن الكريم صورة الشعراء، صورة مكية، والقصص هو العنصر الغالب عليها في اسلوب شيق ومنوع وسنكون في هذا الجزء من الحلقة مع قصة إبراهيم عليه السلام فلماذا بدأت الآيات بالنبأ؟ وما هو النبأ المهم؟ هل فعلا المشركين هم ورثة إبراهيم عليه السلام؟ هل اتبع الإنسان عقله؟ أم اتبع أجداده في العبادة؟ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا وإمامنا وأسواتنا وحبيبنا ومعلمنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبعه ده. خير ما أحييكم به أيها الإخوة تحية الإسلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هذه السورة تتعرض لسلسلة من قصص الأنبياء كأخوات لها من طبل من السور المكية مثل سورة الأعراف وسورة هود وهذه سورة الشعراء وإن كان هلاك خلاف في الترتيب يقتضيه السياق يقول تعالى مخاطبا لرسوله عليه الصلاة والسلام واتل عليهم نبأ إبراهيم اقرأ عليهم خبر النبأ الخبر ذو لا يقال نبأ إلا إذا كان خبر كان خبرا مهما عما يتساءلون عن النبأ العظيم فقال له واطل عليهم نبأ إبراهيم اطل على قريش والمشبكين في مكة وبلاد العرب أتوا عليهم نبأ إبراهيم هم يزعمون أنهم من أتباع إبراهيم وأنهم على دين إبراهيم وإبراهيم هو محطم الأصنام أول صفه لإبراهيم أن إبراهيم هو الذي يعني حلف أن يفتي الأصنام وجعلها جذذا ف... فليس هو عابد الأصنار فكيف يكونون على دين إبراهيم فقولوا اتلوا عليهم نبأ إبراهيم كما أمر النبي وسلم في صور شتى أن يتلو قصصا لمناسبات واتلوا عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قرب قربانا فتقبل من أحدهما ورم وتقبل واتلوا عليهم نبأ نوح واتلوا عليهم نبأ الذي آتيناه وآياتناه فانسلخ منها فأتبعه الشيطان أطل عليهم مهمة النبي من من شعب المهمة المحمدية تلاوة الآيات كما قال تعالى والذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة فأول يعني شعبه من شعب الرسالة المحمدية تلاوة آيات الله اطلوا عليهم هذه الآيات بما فيها من نور وما فيها من هداية وما فيها من بيان للحق من الباطل والهدى من الضلال واطلوا عليهم نبأ إبراهيم ما هو نبأ إبراهيم إذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون إبراهيم بلغ رسالة ربه إلى قومه وأول من بلغه من قومه أبوه عليه السلام فكما جاء في سورة مريم محاورة طويلة بين إبراهيم وأبيه في الكتاب إبراهيم كان صديق النبي قال لأبيه يا أبتي لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا فظل يحاور أباه يدعوه إلى التوحيد ونبذ عبادة الأصنام فهو أول ما دعا أباه وخومه قال له ما تعبدوه إيه اللي بتعبدوه ده وعارب يعبدوه بس يريد أن يسمع منهم ليرتب على ذلك سؤالهم عن هذه المعبودات العجيبة ما تعبدون قالوا نعبد أصناما فنظل لها عاكفين الأصنام هي حجارة منحوتة حجارة مشكلة يجيب حجر يجيب واحد نحات يعمل له وجه وعين وأنف وشفاء وكذا خلاص صار هذا الحجار صار إله يرجى ويخشى ويقدس ويدعى وتضرع إليه ويطلب منه النفع وكشف الضر إلى آخره وهو حجار لا يبصر ولا يسمع ولا يضر ولا ينفع ولا يقصد ولا يرفع ولذلك ما قد نعبد أصماما فنظل لها عاكفين نعكف عليها ونقيم على عبادتها فقال إبراهيم هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون هذه الآلهة التي اتخذتموها مع الله أو من دون الله هل يسمعونكم إذا دعون أول شيء يطلب الإنسان في الإله أن يسمع له إذا دعاه من قيمة الإله إن الإنسان لا يلجأ إليه عند الشدة ويلجأ الإنسان عند الشدة يدعوه ولازم يكون يسمعه إذا دعاه وقدر على الاستدابة له ولكن هؤلاء الأصنام لا تبصر ولا تسمع كما قال إبراهيم لأبيه يا أبتي لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا يعني العابد اللي بيعبدهم بيبصر ويسمع والمعبود لا يبصر ولا يسمع هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون؟ هل يملك يضرك أو ينفعك الواقع إنه لا يملك أن يضره أو ينفع ولا يملك لنفسه ضرا ولا نفعا، ولذلك قال في سورة الفرقان: واتخذوا من دون الله آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا يملكون لأنفسه ضرا ولا نفعا. ولا موتا ولا حياة ولا نشورا لا يملك نفسه فضلا أن يملك لغيره لا يضر ولا ينفع ولا عنده يميت ولا يحي فكيف يؤله هذا الإنسان ويعبد مع الله أو يعبد من دهاء هذا المخلوق كيف يعبد مع الله أو من دون الله؟ هل يسمعونكم يسمعنكم؟ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون؟ فلم يجيبوا عنالس أجابوا قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك فعلون حبش ما لش لا لا تسمع ولا ولا تجيب ولا تنفع ولا تضر هذه هي إن إحنا وجدنا آباءنا كذلك يفعلون يعني ليس عندهم أي منطق ولا أي حجة إلا إن وجدنا آباءنا كذلك يعني الإنسان يلغي عقله ويلغي تفكيره ويصبح عبدا لما كان عليه آباء وأجداده إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون وهذا الذي أضل الأمم التقليد الأعمى للآباء والأجداد أو للسادة والكبراء إنا وجدنا سادتنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلون السبيل وترك الإنسان عقله وما يهدي إليه عقله واتبع الأباطير التي كان عليها الآباء والأجداد كل الأنبياء وردوا هذه المشكلة أمامهم يعني من قوم نوح وهم يقولون إن وجدنا آباءنا على هذا يعني قوم هود بعد وعاد قلوا اقتنى لتأفت نعم كان يعبد آباءنا فاقتنى لنعبد الله وحده ونظر ما كان يعبد آباءنا فهذا منطق المشركين طوال التاريخ أنهم يتحججون ويتعللون بما كان عليه آباؤهم وأردن القرآن يقول أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون حتى تتبعهم وإن كانوا لا عقل لهم ولا هدى عندهم هذا هو شأن الإنسان إذا فقد البصيرة وأهمل العقل المقلد كما قال الإمام ابن الجوزي على غير ثقة فيما قلد فيه إنه أوتي العقل فعطله كمن أوتي شمعة فأطفأها ومشى في الظلمة وهذا المقلد ربنا اداله مصباح ينير له الطريق هذا العقل فأطفأ هذا المصباح ومشى يتخبط يمينا وشمالا. قالوا بل وجدنا آبائنا كذلك يفعلون. قال أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآبائكم الأقدمون فإنهم عدون لي إلا رب العالمين. لهم أنتم وما تعبدون أنتم وآبائكم وأجدادكم الأقدمون أنا أعاديكم وأقف ضدكم لأنكم على غير الحق لأنكم تمشون وراء الباطل فرأيتم أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدو لما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدو لأن أعادي هذه الآلهة المزعومة التي تضل الناس عن عبادة الله عز وجل كما قال سيدنا إبراهيم رب في سورة إبراهيم رب إنهن أضلنا كثيرا من الناس هذه الأصنام المنحوتة أضلنا كثيرا من الناس وكما قال أتعبدون ما تنحتون شيء بتنحته بإيدك أنت اللي عمله يعني واحد شوف بيسمع الإله يعمل الإله بإيده وبعدين بعد ذلك يسجد له يعني أي يعني جهالة وأي ضلالة أكثر من هذا تعبدون ما تنحتون ما تصنعوا بيديك فإنهم عدو لي إلا رب العالمين وعادي كل من عبدتم إلا رب العالمين بعضهم بيعبد مع الآلهة الله وبعد ورب ربما كان بعض آبائهم الأقدمين يعبدون الله وحده قبل قبل أن يدخل عليه فاحتاج سيدنا إبراهيم قال افرأتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدون لي إلا رب العالمين تضمن السياق القرآني النبأ وهو الخبر المهم وبلغ إبراهيم رسالة ربه إلى قومه وأول من بلغ والده حيث لا مجاملة في العقيدة وأن الرابطة الأولى هي رابطة العقيدة وأن القيمة الأولى هي قيمة الإيمان وترك الإنسان عقله وتفكيره واتبع آباه وإجداده هذا جواب مخجل ولكنهم لم يخجلوا أن يقولوا فكانوا يسيروا على التقليد وامتقوا عبر التاريخ أنهم يتبعون آباءهم وإجدادهم والحديث بقية مع تأملات قرآنية